المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى الا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله امام الموحدين وقدوه المحققين وسيد النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوؤتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله جبريل يسأل والنبي يجيب سلسلة ودروس في الإيمان والعقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد ولبلاء والسائل هو أمين وحي السماء والمعلم والمربي والمجيب هو أمين أهل الأرض وذلك من خلال هذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه البخاري مختصرا ورواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وقد اخترنا رواية الإمام مسلم لطولها وأتعمد أن أذكر الرواية بطولها مع المقدمة في أول كل لقاء ليسهل على المسلمين أن يحفظوا هذا الحديث المبارك الذي ذكرت أنه كالأم للسنة كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي ساكل الكلام الي فقلت أبا عبد الرحمن بينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم معظما ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد أن يقع في الكون ويحدث فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم انطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها اي علاماتها قال ان تلد الامه ربتها وفي لفظ البخاري ان تلد الامه ربها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أيها الأحبة نحن الليلة على موعد مع الدرس المتمم للأربعين ولازلنا مع هاتين الكلمتين الجميلتين حدثني أبي حدثني أبي منهج تربوي مفتقد تحدثت فيه عن التربية بالحب والتربية بالعبادة والتربية بالعقيدة والتربية بالأخلاق والتربية بالقدوة وتحدثت عن الأساس الأول من أسس الأخلاق ألا وهو الأدب وأفضنا واستفضنا في الحديث عن الأدب. عن الأدب مع الله عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأدب مع العلماء عن الأدب مع الأمراء عن الأدب مع الوالدين عن الأدب مع الجار عن الأدب مع الضيف عن الأدب مع الطريق عن أدب الطعام عن أدب الشراب عن أدب زيارة المريض عن أدب النصيحة إلى غير ذلك من الأدب التي أفردت الحديث عنها بفضل الله جل وعلا ولازلنا نتحدث عن الأساس الأخلاقي الثاني من أسس البناء التربوي ألا وهو الصدق تكلمنا عن أقسام الصدق وتكلمنا عن علامات الصدق وتكلمنا عن منزلة الصدق في القرآن والسنة وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى لاتمم الحديث عن الصدق عن ثمرات الصدق لا أريد أن أذكر بما أصلناه قبل ذلك لكن تعالوا بنا لندخل مباشرة لنبين للمربين من العلماء والدعاء وطالبة العلم والآباء والأمهات والأساتذة والمفكرين والأدباء وأرباب الأقلام الذين يوجهون الآن الأمة ويشكلون وعي الأمة ويشكلون تفكير الأمة أقول إن أزمة العالم كما ذكرت أزمة صدق وأزمة الأمة أزمة صدق قاهل لو صدقنا مع ربنا جل وعلا والله لغير الله حالنا أزمتنا ليست سياسية ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه وإنما أزمتنا أزمة صدق فلو صدقنا لن صلحت كل هذه الأحوال في جانب السياسة في جانب الإعلام في جانب التعليم في جانب السياسة الخارجية والداخلية والتربية إلى غير ذلك نحتاج إلى الصدق وقد لا يعرف كثير من الخلق ثمرات الصدق قد لا يعرف كثير من الخلق ثمرات الصدق وأتصور أن الصدق أمر هين وأمر عادي ووالله لو عرفت الأمة ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة لاجتهدنا بصفة عامة ولاجتهد المربون والآباء والأمهات بصفة خاصة على أن يكونوا أسوة وقدوة طيبة في البيوت بالصدق بالصدق أنا ذكرت قبل ذلك أننا لا نحتاج في جانب التربية أن نجمع الأولاد كما يجمع الأولاد في فصل دراسي ليجلس الوالد على الكرسي مرة ولتجلس الأم على الكرسي مرة لتعطي الأولاد والبنات دروسا عملية في الصدق أو في غيرها من جوانب الأخلاق أبدا التربية ليست هكذا وإنما نحتاج أن نقدم الأسوة الصادقة لأولادنا في البيوت ولأولادنا في المدارس والكليات والجامعات ولمرؤوسين وموظفين في المصانع والمحلات نريد الأسوة ونريد القدوة أنا لا أستطيع أبدا أن أعلم ولدي الصدق وأنا كاذب مع الله جل وعلا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع امه ومعه ومع اولاده واولادي واخواني في البيت مستحيل لا تتوهم ان ولدك سيحترمك او ان ولدك سيجلك ان راك تكذب عليه وجالسك في الخارج وراك تظهر الصدق وتبرز الصدق بين جلسائك من اقرانك وغير اقرانك ستسقط عند ولدك وستسقط عند تلميذك ايها العالم او ايها المربي فلا بد ان نحقق الصدق ابتداء مع ربنا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع انفسنا ثم لنحقق الصدق في بيوتنا مع نسائنا واولادنا لنكون اهلا لتقديم هذا الصدق في واقع الناس وفي دنيا الناس ولو عرفنا ثمرات الصدق لاجتهدنا في أن نحقق الصدق لاجتهدنا في أن نصدق في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ولا أريد أن أطيل النفس فقد بينت ذلك إنما أول ثمرة حلوة من ثمرات الصدق هي نيل جنة الله جل وعلا ورضوانه في الدنيا والآخرة الله يرضى عنك أيها الصادق في الدنيا ويرضى عنك ويرضيك في الآخرة الله يرضى عنك أيها الصادق أيها الأب الصادق ايتها الأم الصادقة أيها المرب الصادق أيها العالم الصادق أيها القائد والحاكم الصادق أيها المدير والمسؤول الصادق الله جل وعلا سيرضيك في الدنيا والآخرة والله الذي لا إله غيره لن تنجو إلا بالصدق في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله أكبر أي بشرة أي بشرة هذه أول ثمرة من ثمرات الصدق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 ذلك الفوز العظيم تبخلين خلينا نعيش مع الرضا الأول اللهم مرزقنا نكون الرضا لأنك لن تنال الجنات إلا بالرضا لن تنال الجنات إلا بالرضا إلا بالرضا إلا بالرضا منك عن الله وبالرضا من الله عنك إذا مولانا بتقول الغاز واللي أبدا متخلي بالحضرتك بقول لك لن تنال جنات الله جل وعلا إلا بالرضا إلا بالرضا منك عن الله وإلا بالرضا من الله عنك انا انا العبد الحقير الفقير ارضى عن الله نعم وترضى بالله قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا بد ان ترضى انت عن الله لا بد ان ترضى بالله ربا لا بد ان ترضى بالله ربا لا بد ان ترضى بما قسم الله عز وجل لك من المقدور بل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان لن تتذوق طعم الإيمان إلا إن رضيت بالله ربه واعلم يقينا مما أؤصله لك الآن من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا الله من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا أي شرف لك أن تكون عبدا لله شرف لي أن يرضى الله عني عبدا له شرف لي فالعبودية لله شرف وقد ذكرت مرارا أن الله جل وعلا ما أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بصفه العبودية إلا في أعلى مقامات النبي في مقام الاسراء وفي مقام الدعوة وفي مقام التحدي للمشركين بأنه نبي مرسل من عند الله قال جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده قال جل جلاله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا قال جل جلاله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل الآيات نعم فالعبودية لله شرف ورفعه فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا وهذا هو الشرف في أعلى مقاماته وفي أسمى صوره إن رضيت بالله ربا تذوقت طعم الإيمان تذوقت طعم الإيمان الإيمان له طعم ذاق طعم الإيمان والحديث راه مسلم وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبين ورسوله تب خليبان حضرتكم لطيفة جميلة جدا الرضا بالله ربا لا يكفي حتى تفرده جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة انما ترضى به ربا اي خالقا ورازقا ومدبرا ومصرفا لامرك ثم انت تروغ روغان الثعالب وتصرف العبادات والالهيه الغير فما رضيت به ربا جل جلاله فما رضيت به ربًا جل جلاله ان رضيت به ربًا صرفت الالهيه له وحده والعبودية له وحده وحققت الرضا عن امره وعن نهيه وعن حده وعن مقدوره سبحانه وتعالى الذي يقدره لك من البلاء والفتن والمحن والمصائب لا يجوز لك البتة أن تقول أنا راض عن الله وأنا أصرف العبادة لله وفي الوقت ذاته إن نزل بك ابتلاء أو امتحان من محنة أو مصيبة تنكص على عقبيك ولا ترضى بالله ربا ولا ترضى بالله مدبرا ولا ترضى بالله خالقا ولا ترضى بالله إلها معبودة ولا ترضى به مقدرة أنت تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك أيليق بك أن تنفي الحكمة عن الله جل وعلا في عطائه وفي منعه لا ورب الكعبة فالمؤمن الذي يرضى بالله ربا يرضى به خالقا مدبرا رازقا يرضى به إلها واحدا يصرف العباده كامله بركنيها من كمال الحب والذل وبشرطيها من الاخلاص والتباع له جل جلاله وحده ويرضى به إلها مقدرا يؤمن بقدره خيره وشره فالايمان بالقدر ركن من اركان الايمان بالله سبحانه وتعالى اصيب احد السلف في اصبع من اصابعه فقطعت فتالم ومع ذلك ابتسم فتعجب الناس ممن يجلسون معه وقالوا عجبا لك تقطع أصبعك فتضحك فقال أجيبكم على قدر عقول عقولكم يعني على قدر ما تستوعبونه من جواب قالوا نعم فقال اسمع قال أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها طب دعاش مع الأجر لا ده في عند أهل العلم بالله والمعرفة بالله فيه عندهم مقام أعلى من كده يا مولانا خلينا هنا خلينا انت هبوط الطرار انت عاوز تعلينا أوه كده ها احنا في زمن الفتن زمن الشهوات والشبهات بقول لحضرتك هناك مقام أعلى من هذا عند بعض أهل العلم بالله والمعرفة بالله ما هو كلما ازددت معرفة بالله وعلما بالله كلما زدت له حبا وخشية اللهم املأ قلبي وقلوبكم بحبه وخشيته خلي بالك هذا عش مع حلاوة الأجر فأنساه أو أنسته حلاوة الأجر مرارة الألم لا هناك من يعيش مع من قدر البلاء مش يعيش مع الأجر لا يعيش مع من قدر البلاء فأشعر بالرضا ومقام الرضا مقام اعلى من مقام الصبر لذا لم يفرض الله علينا ولم يوجب الله علينا مقام الرضا وانما اوجب علينا مقام الصبر فليس كل احد يستطيع ان يحقق مقام الرضا معايا احبابي ممكن نحقق مقام الصبر المؤمن يقدر يحقق مقام الصبر لكن مش كل احد يقدر يحقق مقام الرضا مقام الرضا مقام عالي اعلى من مقام الصبر وده مقام من مقامات الاحسان ومنزل من منازل الاحسان مقام الرضا وقال قال علماؤنا مقام الرضا اعلى من مقام التوكل كمان اه مقام الرضا اعلى من مقام التوكل والتوكل ده ايه ده التوكل بيقول فيه شيخنا شيخنا ابن الطيب التوكل هو نهايه تحقيق التوحيد هذه كلمه عجيبه جدا يقول الشيخ عبد القيم التوكل على الله هو نهايه تحقيق التوحيد يعني لو ترقيت ولفظه الترقي هذه لفظه قرانيه ايضا لو ترقيت وتدرجت في مقام الايمان ومقام الاحسان فنهايه مقامات التوحيد التوكل نهايه مقامات التوحيد التوكل واعلى من مقام التوكل اعلى منه مقام الرضا أعلى من مقام التوكل مقام الرضا هل تدبرتم معي قال التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب أما مقام الرضا عن الله وعن أوامره ومناهيه وحدوده وشرعه وعن مقدوره جل جلاله فهذا مقام يفوق بكثير مقام التوكل على الملك القدير سبحانه وتعالى يبقى هناك من يعيش مع الأجر وهناك من يعيش مع الله سبحانه وتعالى الذي قدر البلاء الذي قدر البلاء وهذا مقام أعلى بلا شك وبلا ريب يبقى مقام الرضا لن تنال جنات النعيم إلا بمقام الرضا إلا بمقام الرضا عن الله أن ترضى بالله ربا وأن ترضى بالله إلها بالله إلها أي تصرف الألوهية والعبادة له وحده وأن ترضى بما قدره سبحانه وتعالى عليه وبما قسمه لك وبما اختاره عز وجل لك هذا المقام مقام تستحق به أن يرضى الله عنك يعني إن رضيت أنت عن الله رضيك الله له عبدا ورضي عنك لا أخد كمان ورضي عنك وارضى الله عنك الخلق يا الله من ارضى من ارضى الله من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الله عنه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الله عليه الناس خلي بالك من ارضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرض الله عنه الناس لأن قلوب الناس وعقول الناس بيد الله جل وعلا فاعلم أن قلوب من تراء وقلوب من تنافق وقلوب من تتملق إليهم اعلم أن قلوبهم بيد من عصيت اعلم أن قلوبهم بيد من عصيت هو وحده القادر على أن يحول لك القلوب بالحب وبالبغض والله العظيم لو انفقتك كل ما تملك والله لو انفقت ما في الارض جميعا لا تستطيع ابدا ان تقذف محبتك في قلب عبد لم يرد الله عز وجل له ان يحبك ولم يقذف الله حبك في قلبه اول لم يقل ربنا لنبينا لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الذي يملك القلوب وحده هو علام الغيوب هو الذي يحول القلوب لك بالحب وهو الذي يملا القلوب لك بالبغض وهو الذي يجري الثناء الحسن على الألسنة لك وهو الذي يجري الذم والبغض في القلوب على الألسنة وفي القلوب لك فلا تراقب إلا من كل المدح في مدحه وكل الشين في ذمه، سبحانه وتعالى وفي سقطه وفي غضبه، فلا تعلق قلبك بالخلق وعلق قلبك بالخالق فقلوب الخلق بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الله عنه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الله عليه الناس ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يبقى الرضا اللهم ارزقني واياكم مقام الرضا الرضا عن الله تنال به رضا الله عنك وكما ذكرت رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضا من الله ورضا عن الله ومن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا وإن رضيك الله له عبدا أرضاك وأسعدك وأغناك يا أخي اللي بيعمل في بيت ملك من ملوك الدنيا بيبقى من أعز الناس والله والله والله لو كان يعمل أقل للوظائف في بيت ملك من ملوك الدنيا أو في بيت رئيس أو في بيت أمير يغنى ويستغني لك أنا في بيت الملك الفلاني وفي بيت الأمير الفلاني وفي بيت الرئيس الفلاني هذا يستغني فكيف بمن كان خادما لمالك الملك وملك الملوك كيف بمن أرضى الملك ورضي عنه الملك هذا يغنيه ويكفيه ويرضيه ويؤويه ويسعده في الدنيا والآخرة فإن رضيت عن الله ورضيت بالله وعن أوامر الله وعن مناهيه مناهيه وحدوده وعن قدره وعن كل ما قدره الله لك بحيث يا سلام يمتلئ قلبك عن الله رضا ويمتلئ قلبك بالله فرحا وسرورا جميل ما قاله الشيخون عبد القيم يقول بأنه رأى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرؤية مرارا فسأله يعني عن أجمل ما وجده بعدما توفاه الله سبحانه وتعالى وعن أجمل ما يجده فكان يجيبه بكلمات قريبة من هذا المعنى مرارا ويقول بأنه لا لم يجد عنده أعظم ولا ألذ من فرحه بالله وسروره بالله ما هذه ذهρέة الدنيا هذه جنة الدنيا أخواني والله العظيم من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي الفرح بالله الأنس بالله السرور بالله الرضا عن الله الرضا بالله الرضا بقسم الله وبقدر الله وباختيار الله لك هذه أسعد لحظات الدنيا أن تكون في بيتك في خلوتك أو في جلوتك أو في سيارتك أو في مكتبك أو في عملك وقلبك مليء بالفرح والسرور والأنس والرضا ده مقم انت عارفين ان ده من أعلى نعيم الجنة من أعلى نعيم الجنة أن يصلح الله بالهم في الجنة من أعلى النعيم في الجنة من أعلى النعيم أن يصلح الله بالأهل الجنة فتصور لما تبقى في جنة الدنيا وربنا صالح بالك أسأل الله أن يصلح بالنا وبالكم الله الله صالح البال ده من أعلى أنواع النعيم تبقى فيه عيش في حالة فرح في حالة سرور في حالة أنس في حالة رضا وخلي بالك الحالة دي لا تأتي إلا بمجاهده شيخ الله عبدالقيم بقول إيه بول ولا يشعر بالانس بالله جل وعلا الا من خرج من ضيق الجهل الى فضاء العلم ومن سجن الهوى الى ساحه الهدى ومن نجاسه النفس الى طهاره القدس كلام عالي قوي كلام عالي ما هو القيم كما قلت دايما عاش عاش المعاني دي مش بيكتب يعني بقلم نظري لا هو هذه المعاني وعاش هذه الحالة والله يتذوق طعم الأنسب لله إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم من ضيق الجهل بالله من ضيق الجهل بأسماء الحسن والصفات العلى بأمره بنهيه بحد بقدره بشرعه إلى فضاء العلم بأسماء جلاله وصفات كماله ومعرفة شرعه ومعرفة أوامره ومناهيه وحدوده ومعرفة نبيه وشرعه موضوع كلما تعلمت عن الله زدت له حبا وزدت له خشية نما يخشى الله من عباده العلماء مش العباد ولا الزهاد العلماء طبعدين ومن خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى آهم من الهوى هوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الأذن عن سماع الحق ويعمل أفصار عن رؤية الدليل يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوي يوم الحساب فالهوى داء عضال إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس من نجاسة النفس إلى طهارة القدس بس الله ان يطهر نفوسنا وان يزكيها طيب عشان ما نبعدش بس يبقى الرضا من اعظم ثمرات الصدق ان يرضيك الله في الدنيا ان يرضيك وان ترضى عنه وان يرضى عنك وبعدين جنات طب والله العظيم لو ما تكلمت في ثمرات الصدق الا عن هذه الثمره لكفى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ولما رب العزه يسميه فوزا ويسميه عظيما يبقى فوز عظيم مش فوز عظيم بقى في كاس إفريقيا ولا في كاس عالم في هذه التفاهات والسفاهات لا أما رب العزه يسميه فوزا يبقى هو ده الفوز ويسميه عظيما يبقى هو ده العظيم ذلك الفوز العظيم جل جلاله جنات تيجوا ندخل ندخل شوية الجنات تجري من تحتها الانهار تمتصور متصور والله كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية بقدر الله عز وجل في تفسيرنا لسوره الكهف يعني عوز حضرتك تتصور أبدع ما وصل إليه المعماريون والمهندسون في هذه الأيام وأنا قد دخلت قصور الملوك ودخلت قصور الأمراء ورأيت ومع ذلك أقسم بالله مهما أبدع المبدعون وتفنن المتفننون والله الذي لا إله غيره لم ولن يصلوا حتى ولو بالخيال إلى شيء مما أعده الكبير المتعال في جنات النعيم للصادقين من المؤمنين الموحدين ابدا مثل بس ربنا بيقدم لنا يعني تقريبة أو تقريبا للجنة مثل الجنة, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل حضرتك تصور قصرا كاملا من لؤلؤه تبدا يعني تقدر تتخيل دي اين المعماريون والمصممون ويعني مهندس الديكور قصر واحد من لؤلؤه واحده قصر كامل من لؤلؤة واحدة كيف تشكل هذه اللؤلؤة لتكون قصرا بكل ما يحتاج إليه ساكنوه هذا قصر خديجة رضي الله عنها والحديث الصحيحين جبريل نازل مخصوص بسلام من الله جل وعلا السلام سبحانه وتعالى بقول يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها ادام معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني أي من جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب من قصب يعني, يعني من اللؤلؤ قصب يعني اللؤلؤ وتصور حضرتك قصر تاني من ذهب خالص ذهب خالص كل ذرة في القصر من الذهب الخالص الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم راه وسأل عنه ليلة الاسراء المعراش قال لمن هذا القصر قالوا لفتى من قريش قال فظننت أني أنا هو قلت أكيد القصر دبتاعي أنا فظننت أني أنا هو قيل لي لا إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه طيب وقصر تاني او تالت بقى من ذهب وفضة يبقى قصر من لؤلؤة وقصر من الذهب الخالص وقصر لبنى ذهب ولبنى فضة طوبة ذهب وطوبة فضة طب عليكم المونة المونة اللي بين الطوبة الذهب والفضة تبقى طين ولا تبقى أسمنت مستحيل عمال تبقى ايه تبقى مسك تبقى مسك الحديث في مستدى الإمام أحمد بسند صحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الملاط يعني المونة وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه الله الله الله الله, الله وكل ده كل ده لا يساوي شيئا أبدا في النظر إلى وجه الله جل جلاله هذه أعلى مرتب النعيم في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسن وزيادة والحسن هي الجنة والزيادة يتمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم عشان كذا يقول الله تعالى ورضوان من الله أكبر الله أكبر والله انا عارف أن قرأت الله وسمعتها كثير بس عاوزك تتنبر الآية وأنت يا اماه ويا أختاه ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنات والله أكبر من كل ما في الجنة من النعيم إلا إذا كان أعلى ما في الجنة من النعيم وهو النظر إلى وجه الرب الكريم طبعا لا يعلو هذا النعيم نعيم ولا يعلو هذا الرضوان رضوان ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي رواة مسلم حديث صهي إذا دخل أنه كان أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وانجيتنا من النار فيقول الله جل وعلا افلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدا خلاص أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هو ذا النعيم هو دا النعيم يا إخواني والله العظيم تسعد في دنياك واخراك بالصدق ولو لم أخرج من هذه الثمرة في هذه الليلة لكفى فأبشر أيها الأب الصادق وأبشر ايتها الأم الصادقة وأبشر أيها العالم الصادق وأبشر يا أمة الصدق إن صدقتي الصدق من جاء في الدنيا والآخرة وسعاده في الدنيا والاخره الصدق في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم طيب ناخذ ثمره اخرى ونكتفي بها الليله الا وهي من ثمرات الصدق الثبات على الحق وعلى الدين وعلى المنهج في الدنيا وعند الموت وعند الخروج من القبور والمرور على الصراط والسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى الصادق صادق وثابت ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأ وان وإن الكذب ريبه الصادق مطمئن واثق لا تلعثم ولا يتردد ولا يجيد الكذاب أن يجيد الكذب طوال حياته مستحيل مستحيل ممكن يكذب مرة واتنين وعشر ومية بس لا يجيد أبدا أن يقضي عمره كله كذابا إلا, إلا ويفضحه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة إن لم يتب إليه إن كتب عند الله كذابا فلا ينفعه شيء ولا زال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة فإن الرجل يصدق يصدق ويتحر الصدق ولا زال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله مصادقا لا صديقا صديقا يتبوء ذروة سلام الصديقية بمداومة على الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال والصدق في الأحوال فالصادق ثابت مطمئن القلب نعم رجل رجل الصادق رجل مطمئن القلب واثق في ربه واثق في دينه ثم هو واثق بنفسه لا اقصد ثقة الاستعلاء والكبر وانما اقصد ثقة الايمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فرق بين ثقة المتكبر المغرور المعجب بنفسه مع ما هو عليه من تقصير وبين ثقة المؤمن بربه وثم ثقة المؤمن بنفسه لإيمانه بالله ولثقته في وعد الله جل علاه ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالمؤمن الصادق يا الافاضل من ثمرات الصدق أنه ثابت في الدنيا على مبادئه لا يتردد ولا يتلعثم ولا يتزعزع ولا ينحني ولا ينثني ولا يروغ روغان الثعالب إنما هو يسلك طريقا واحدا لأن قلبه معلق بربه لأن قلبه معلق بالآخرة هو لا يعامل الخلق بل هو تارك أمر الخلق لخالقه جل جلاله فالمؤمن الصادق مطمئن ثابت يثبته الله سبحانه وتعالى في دنياه ويثبته ربنا تبارك وتعالى في أخرى بدءا من الموت ومرورا بالصراط ومرورا بالسؤال والصراط إلى أن يدخل إن شاء الله تعالى جنات النعيم وإلى أن يحشره ربنا سبحانه وتعالى في زمرة الصادقين والصدقين قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثبات المؤمن ثابت أمام أعصر الشهوات والشبهات أمام المحن أمام الفتن أمام الابتلاءات مطمئن القلب لأن الصدقه طمانينه يثق في وعد ربه ويثق في وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ينزل الله تبارك وتعالى على قلبه سكينة هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين فالصدق ثمر من ثمرات الإيمان الصدق ثمرة من ثمرات الإيمان والمؤمن يثبته الله جل وعلا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة والمؤمن ينزل الله عز وجل على قلبه الهدى الله الله الله الله والله هذه عبارة من أجل عبارات الحلقة الليلة المؤمن المؤمن ينزل الله عز وجل ويلهم الله عز وجل قلبه الهدى أنا أتكلم عن هداة التوفيق لا أتكلم عن هداة الدلالة ولا هداة الإرشاد والتعريف والبيان بل أتكلم عن أسمى أنواع الهداية وعن أشرف وأجل نعمة ينعم الله بها على عبد بل أنت تدعو الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يرزقك اياها اهدنا الصراط المستقيم فإن صدقت بالإيمان ان حققت الإيمان وصدقت في إيمانك ألهم الله قلبك الهدى يا الله ألهم الله قلبك الهدى جبت الكلام دمني من القرآن أولم تقرأ معي قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه هداية توفيق يهد قلبه هداية توفيق مش هداية دلالة فقط لا هداية توفيق يعني يعني وفقك الله في كل كلمة وفي كل عمل لما يرضيه عنك الله أكبر في أسم من هذا يوفقك, يوفقك الله في أقوالك وأفعالك وأحوالك لأن المعتزلة قالوا بأنه لا معنى لأن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا هداية التوفيق في كل ركعة خلاص إذا رزقك الله هداية التوفيق يبقى خلاص إيه الداعي أنك تدعو لا غاب عن هؤلاء أن هداية التوفيق يحتاجها العبد مع كل نفس من أنفاس حياته المتجددة ليوفقه الله في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال لما يتوافق مع مرضيه أنا الآن لو لم أرزق هداية التوفيق فيما أقول ما قلت قولا يرضي الله لو لم أرزق هداية التوفيق لم أفعل فعلا يرضي الله فأنا أحتج في كل ساعة ومع كل نفس إلى هداه توفيق لأنطق بما يرضيه ولأتصرف فيما يرضيه وليكون حالي الباطن وفق ما يرضيه سبحانه وتعالى هل انتبهتم إلى هذه والله انها من أغلى ما يمكن أن يرزق الله عز وجل به عبدا من عباده أن يوفقه الله في كل قول وفي كل فعل وفي كل حال في كل ساعات ليله ونهاره إلى ما يوافق ما يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده يا لها والله من نعمة يبقى المؤمن المؤمن من ثمرات الإيمان الصدق ومن ثمرات الإيمان الثبات يثبت الله المؤمن ويهدي الله قلب المؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وينزل الله تبارك وتعالى عليه السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المخلي بالك من كلمة فيه مشعله لا في قلوب المؤمنين فجعل القلوب ظرفا للهدى وللسكينة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمان مع إيمانهم فالسكينة تتنزل على القلب فيزداد القلب ايمانا فنحن نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ويزيد وينقص يزيد بالطاعة ويزيد بالسكينة ويزيد بالذكر ويزيد بالإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا فتلاوه القرآن وسماع القرآن وفعل الطاعة والبعد عن المعصية يجدد الإيمان في القلب وفي مستدرك الحاكم بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبل الثوب فاسالوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين نعم أيها الأحبة الإيمان يحتاج إلى تجديد تجدد بما انت فيه الان من سماع للحق عن الله وعن رسوله انما حتئلب بعد ما تنتهي الحلقه على قناه اخرى فاسده لا ترقب في المؤمنين الا ولا ذمه لتقضي ساعه اخرى امام فيلم فاضح او امام مسلسل هابط او امام برنامج تافه لا يمكن على الاطلاق ان يتجدد الايمان في قلبك بمثل هذا وإنما تجدد الإيمان في قلبك بالطاعات وينقص الإيمان في قلبك وإنما تجدد الإيمان في قلبك بفعل الطاعات وينقص الإيمان في قلبك بفعل المعاصي والسقوط في الهفوات والزلات اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة عند الموت يثبتك الله جل جلاله وفي الآخرة يثبتك الله وأنت تسأل بين يديه وأنت على الصراط لأن الصراط دحض مزله أو مزلة يعني موطن لا تثبت عليه الأقدام إلا لمن ثبت الله أقدامه فالله يثبتك في حياتك الدنيا على المنهج نعم تثبت على الحق حتى تلقى الله اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين ثبتنا على الحق حتى نلقاك وجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين أنت في زمن الفتن تحتاج إلى تثبيت من الله الله يقول لنبيه ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فتبرأ من حولك وطولك وعقلك, وعقلك وعلمك وفكرك ومالك ومنصبك وجايك وامرأتك وأولادك وبنيك وتبرأ من كل هذا واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار واعترف له بفقرك ونقصك وضعفك ومرضك وعجزك واعلم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لك على فعل طاعة ولا حول ولا قوة لك على طرق معصية إلا بتوفيق الله لك وإلا بستر الله عليك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء والقول الثابت كما قال ابن عباس وغيره هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهناك من يوفق قبل الموت للنطق بكلمه بكلمة التوحيد وهناك من يحال بينه وبين النطق بها ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد يكون ممن ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وجعجعه لكن في هذه اللحظات لا ينطق اللسان الذي كذب وتعود الكذب وإنما لا ينطق الله عز وجل إلا الألسنة الصادقة التي عاشت على التوحيد وافنت عمرها وحياتها على التوحيد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وفي صحيح مسلم من حديث جابر وابن مسعود وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه ايها الافاضل اسمحوا لي ان اكمل الحديث عن ثمرات الصدق في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى واكتفي بهذا القدر الليله في هذه الحلقه وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الصادقين انه ولي ذلك والقادر عليه واسمحوا لي أيها الأفاضل أن أتقدم باسمي وباسم قناة الرحمة بخالص العزاء للازهر كله لعلمائه ودعاته وللامه الإسلامية في وفاة فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا وله وان يتجاوز عن سيئاته وان يزيد في احسانه اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقيه فتنه القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله وانزل على قلبي قلوب أولاده وقلوب أفراد أسرته برد السكينة والرضا أنت ولي ذلك والقادر عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه إنه على كل شيء قدير قدم عزائي صفة شخصية وعزاء إخواني في قناة الرحمة للأزهر بكل علمائه ولكل دعاته من علمائنا ودعاتنا في الأزهر وفي الأوقاف وفي كل محبي الشيخ في الامه وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنه وان يغفر له وما ذلك عليه بعزيز انه ولي ذلك والقادر عليه اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب خرج الأمين على الصحابة مشرقا